اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى واله المستكملين الشرفاء ثم اما بعد فهذا باب ما جاء في التجديد في البول الباب الثالث والخمسين باب ما جاء في التجديد في البول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 هل هذا الإسقاط صحيح؟ هل البخاري ذكر شيء في الإسقاط في العالي والنازل؟ هذا ما سنعرفه بتوفيق الله على التفصيل لكن هكذا قال الترمزي رواه منصور يعني منصور ابن المعتمر فجعل الحديث هكذا منصور يعني بخلاف الأعمش جعله مجاهد عن ابن عباس ورواية المجاهد طبعا عن ابن عباس إيه؟ محفوظة ومشهورة طبعا مجاهد عن ابن عباس فأسقط من إسنده طاوس ما بين مجاهد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 30 حديث يبلغ أضعاف هذا العدد فين في البخاري وين ومسلم وربما يكون الترميز اقتصر على مشاهير الرواية ومنه يبن لنا الترميزي أحيانا بينتقل ايه الصحيح العالية جدا الصحيح الايه العالية وبيختار الطرق العالية قوي والطرق الصحيحة جدا المستفيدة في الشهرة زي ما حنشوف كده في ترجمة طاوس في الترميز يعني هذه ترجمة طاوس في الترميزي خاصة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 مكة وطاوس ابن كيسان اليماني فقيه فقيه اليمن يعني اصحاب ابن عباس ملتلك كده على هذه المراتب كلها فأصحاب منهم أصحاب في الفقه ومنهم أصحاب في التفسير ومنهم أصحاب في الطوال لحديث الطوال ومنهم أصحاب في البيان والبديع واللغة افقه أصحاب ابن عباس اثنين عطاء وطاوس أعلمهم بالقرآن والتفسير اثنين سعيد بن جبير ها ومجاهد بن جبر الاثنين دول اعلم اهل اعلم التابعين بالقرآن بالقران وبتفسير القران مين مجاهد وسعيد مجاهد وإيه؟ ومعروف طبعا عن تفسير مجاهد ومعروف تفسير ايه سعيد وبيروى كل تفسير عن الاثنين عن مجاهد وعن سعيد بن جبير من طرق مستفيضه يعني يمكن تبلغ درجه الاستفاضه واحيانا تبلغ درجه التواتر يعني تفسير مجاهد ده متواتر عند العارفين بطرق التفسير إلى مجاهد وإن كنا مثلا أحيانا البخاري بيختار مثلا ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح مثلا رواية عبد الله بن يسار المعروف بابنه المعروف بايه؟ أو رواية معروفة مشهورة جدا رواية ورقاء أه ورقاء اليشكري عن ابن أبي وكذا سفيان ابن عيينة بل عن ابن أبي نجيح متواتف يعني مشهورة طبعا رواية مجاهد سعيد بن جبير مشهورة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 أشعر وأعلم التابعين بالإيه باللغة وحتى كان بيفوق سعيد بنه سعيد بن المسيب أشعرهم وأعلمهم باللغة وأحفظهم للطوال أحفظ واحد لاحاديث الطوال لابن عباس من هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عقبة يمكن كنا ذكرنا في صحيح أحاديث ابن عباس الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه دا أعلمهم بالإيه كما قلنا اعلمهم بالطوال وايه اه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 بحيث لو دورنا عن فقه نلاقيه عنده فلان والحديث الطويل البياني اللي يأتي بالحديث على السوية عنده فلان والتفسير نجده عنده فلان ها ها والفقه نجده عنده فلان ها فنقول افقه اصحاب ابن عباس لذلك انت تعرفها عرفنا منين الكلام ده تتبع حديث صوص او حديث صوص بيقول ايه مر النبي بقبرايب ايه ده مر النبي بايه ده في الفقه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 ها والبصري يكتبها طاووس بتضعيف الايه طاويب يعني وهيب يقراها كده وهيب كان يذكر الخبر يقول عن طاووس يعني وهيب ابن خالد البصري يقول عن إيه يعني واللي ما يعرفش الحاجات دي احيانا يعود علينا بالله ويقول دي بيقراها طاووس لا يا أخوي ده طاووس لا ده اللي بيقراها طاووس ام البصري يعني حماد مثل حماد بن زيد حماد بن زيد وهيب بن خالد البصري وقد يوافقهم معمر مع على الوجهين فمع مريماني. مادي احيانا يقرا بقراءه اهل يقرأ واحيانا يقرا بقراءه ايه فيقول عن عبد الله ابن طاووس عن ابي واحيانا يقول عن عبد الله ابن ها ابن ايه مفيش خلاف يعني احنا احيانا بنقول طاووس قراءه اهل مصر لماذا لان عليها قراءه اهل الحجاز اهل الحجاز يقولون طاووس اهل البصره يقولوا ايه طاووس مفيش خلاف بقى يعني واحد قرى طاووس بناء على الكتاب عنده يبقى اكيد ده روايه واي بدي اجيب لكن دي روايه مين دي وهاي او من روايه مين معمر والذي يقرا طاوس دي اهل مكه أهل مكة والحجازي قالوا ايه, إيه؟ يعني يماني عن أبي يقول إيه؟ ها يقول طاوس حتى ابنه يقول طاوس عن عبد الله عن طاوس البصري يقول إيه؟ يقول إيه؟ طاوس مفيش خلاف يعني المقصود طاوس ابن كيسان وحنجد حنتكلم عنه في ترجمة ان شاء الله مستقلة في الدرس القادم وفيها بحق لكن هكذا طاوس ابن كيسان او طاوس ابن كيسان عن ابن عباس عشرون حديثا عشرون حديث بسطها لك جدا جدا جدا ويمكن استيعابها على هذا المنوال اول لغة مجاهد اهو ادي مجاهد اهو عن مين عن طاووس مجاهد عن طاووس ثاني بردك مجاهد عن ايه مجاهد عن طاووس مجاهد عن طاووس قال برقم 1516 يعني الترمذي حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور يعني ابن المعتمد عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا كذا اخرجه البخاري البخاري اخرجه من حديث ايه منصور ابن المعتمر منصور بن الايه ها منصور بن المعتمر يعني عن مجاجدا عن ايه عن طاوس عن طاوس عن ابن عباس لا هجرة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 عن عمرو بن دينار عن طاووس دي كلام عمرو لكن حماد يقول ايه طاووس لكن عمرو يقول ايه طاووس اهل مكة يقولوا ايه اهو عمرو من اهل ايه ده عمرو بن دينار الايه يقول طاووس طاووس وتكتب هكذا طاووس بالواو آه. هو هو هيبه هنشوف روايته هيبه هيقول ايه طاووس وتكتب بتضعيف الايه هذا للعلم بس عشان بعض ملا يقف على طرق الاسناد والرواية عن المشايخ ربما يظن ايه ان القضية ملهاش محكم وملهاش معقد لا ليه معقد لا معقد مش مش مطلقة كده كتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعظم ولا يكف شعره ولا سياده أن يسجد يسجد أو يسجد يسجد يس بإسكان الآيه السين أن يسجد, أن يسجد على سبعات أعضب ولا يكف بالبناء للايه للمعلوم بالبناء للايه أي لا يكف هو ويسجد بالبناء للايه وهذا من البلاغة ان تجمع في الناهي الواحد ما بين البناء للمعلوم والبناء الايه ان يسجد ان يسجد ها ان يسجد على سبعة أعظم ها ولا ها بالبناء للمعلوم يقف يسجد بناء المجهول ويقف بالبناء لللايه وهذا جائز في اللغة انك تجمع ما بين في الامر الواحد ما بين البناء للمعلوم والبناء للايه يبقى اناها ان يسجد على سبعة اعظم ولا يكف ولا يكف ها ولا يكف شعره ولا ثيابه blockchain اول حديث لإيه؟ لعمر بن إيه؟ عمر بن دينار، عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس بن دينار عن طاوس عن, ابن إيه؟ عن ابن عباس وبه يعني ايه به يعني كتيبة عن حماد بن زيد ها. كتيبة عن حماد بن زيد عن عمري بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم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 حدثنا كتيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء دايما يجتمعوا مع بعض طاووس مين طاووس مين ما احنا قلنا الاثنين دول اصحاب ابن عباس اهم طاووس مين طاووس وعطاء طاووس ابن كيسان وعطاء ابن ابي ايه ابن ابي رباح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ماء وهو محرم وبه وبه يعني بمين يبقى اثنين لحماد واثنين لمن؟ اثنين لحماد و لسفيان وبه يعني كتيب عن سفيان بن عيينه ها عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال انما سعى رسول الله سعى رسول الله بالبيت يعني ايه سعى بالبيت يعني هارول ها الرمل يعني ارمل يعني سعى بمعنى ايه رملة, رملة سعى بالبيت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 ها ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض يرفق بعضهم ببعض يرفق من الرفق يرفق ها يرفق بعضهم بايه ببعض يبقى ده حديث ايه شريك عن مين عن شعب اخيرا حديث اسماعيل بن مسلم عن عمر بن دينار قال برقم 1321 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن اسماعيل بن مسلم يعني البصري معذره اسماعيل بن مسلم البصري اسماعيل بن مسلم البصري هم في خمسة اسماعيل بن مسلم لكن هذا البصري الثقه السبت عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد ولا يقتل الوالد لا يستقاد طبعا من من الوالد به بولده لا يستقاد من الوالد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 عن طاووس اثنين منها مجارد عن طاووس اثنين منها شعبه واسماعيل ابن ايه يبقى ده تمام كام ثمانيه احاديث ثمانيه احاديث ابو الزبير المكي عن طاووس ابو الزبير المكي عن ما دام ابو الزبير بيروي عن عطاء ها يبقى يرو كمان عن مين عن طاووس ابو الزبير بيروي عن عطاء يبقى بيروي كذلك عن مين ها عن طاووس ابو الزبير المكي عن طاوس حديثان ايضا حديثان. ابو الزبير المكء. اولهم من طريق مالك. مالك ابن انس. مالك ابن انس. قال برقم 3340. حدثنا طبعا البخاري هيقول ابو عيسى حديث مالك عنده من طريق مين? الانصاري. الانصاري عن معنى. الانصاري عن مين? يبقى هيقول حدثنا الانصاري وقال حدثنا معنى عن مالك بن ايه. عن مالك بن أنس عن أبي الزبير الايه عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام للصلاه في جوف الليل يقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض وما فيهن انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاتمت فاغفر ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت ها يبقى هذا من طريق كما قلنا البخاري طبعا خرجوا معروف ها من طريق أيضا طاوس ها ولكن مش من طريق ابي الزبير، ها لكن من طريق عبد الله بنه. عبد الله ابنه ها عبد الله بن طاووس عبد الله طاووس ايضا من طريق هشام بن حجار عن طاووس يعني له طريقين طريق عبد الله بن طاووس عن ابيه والطريق الثاني شام بن حجير اليماني عن طاووس ها عن ابن عباس مشوه لكن من طريق بن زبير عند مين ها اه وبيه. يعني بيه.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 مشهور مصطفيد من حديث سعد بن أبي وقاص وعائشة معروف ولا ايه لكن لفظ يعلمهم كما يعلمهم الصورة عند مين عند ابن عباس لكن الدعاء اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر فتنة المسيح الدجال فتنة versesفتنة المحيى والممات مصطفيد منتشر عن سعد بن أبي وقاص اه وعبد الله بن عمر لكن من طريق ابن عباس بقوله كان يعلمهم الصورة كما يعلمهم الصورة ها ها. هذا عند مين؟ عند ابن عباس من طريق أبي الزبير إيه، المكي. يبقى دول طريقين أبي الزبير المكي. هاه؟ ماذا كان يقوم إذا قام للصلاة من الليل؟ وكيف كان يعلمه الدعاء كما كان يعلمهم الصورة من القرآن وكلاهما من طريق مالك. كلاهما من طريق ايه؟ مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي عن طاووس عن ابن عباس. فتمام ذلك عشرة أحاديث. معزرة أبي الزبير المكي له أيضا من طريق الليث.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 اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يبقى حديث التشاغد من طريق مين سعيد ومن وطوس. سعيد وايه وطوس من طريق ابل ايه ابو الزبير برويه مين الليس بن سعع يبقى دول ثلاثة عن أبي الزبير تمام الهادي عشر ابو الزبير الليس عن ابو الزبير الليس عن ايه هه الليس عن ابو الزبير ابن جريج واحد حديث واحد ابن جريج عن طاقعن معزرة. معزرة زرع. طاوز أبي الزبير أيضاً. ابن جرائي عن أبي الزبير أيضاً. ابن جرائي مش هيروع عن طاوز، هيروع عن مين؟ عن أبي الزبير. ابن جرائي. برقم 261 ابن جرائي من طريعة عبد الرزاق ومن طريعة عبد الرزاق يحيى بن موسى الوكيعي. يحيى بن موسى الوكيعي. يبقى الترمزي هيعقول حدثنا. يحيى بن موسى قال حدثنا. عبد الرزاق قال أنبأنا. ابن جرائي عن أبي. ولكن قال حدثنا أبو الزبير.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 تحت, تحت الفخذ، فهذا يشبه أن يكون أقعاء من جهة إيه؟ رفع الإيه؟ أحد الإيه؟ القدمين لكن مسألة فيها كلام كبير ما معنى قول ابن عباس هي سنة مع أن الأقعاء إيه؟ لا تقعي إقعاء يعني لكن الأقعاء من وراء قد يقصد به إيه؟ معنى إيه؟ جلسة من جلسات التورق في آخر حياة النبي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 عبد الله ابن طاوس ايه؟ اربعة احاديث بتبدأ بالثالث عشر وهاي عن ابن طاوس قال الترمزي برقم 1988 حدثنا احمد بن الحسن ابن خراش البغدادي صاحب احمد احمد بن الحسن الاخراش صاحب ايه؟ البغدادي صاحب احمد بن حنب قال حدثنا احمد بن اسحاق الحضرامي قال حدثنا وهاي عن ابن طاوس يبقى دي قراءة اتنين؟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 واذا استغسلتم فاغسلوا يبقى ده اخرجه مسلم ايضا من طريق ايه وهيب ابن خالد يبقى ده وهيب بن ايه ابن خالد ها رابع عشر برقم 200 2024 قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يبقى مين ده ها عبد الله بن عبد الرحمن الايه امام مرقندي الدارمي ابو محمد ابو محمد الايه صاحب الايه السنة صاحب الايه شيخ مسلم والتلمزي والبخاري ها الدارمي عبد الله بن ايه ابن عبد الرحمن ابو محمد الدارمي اه قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال اخبرنا مسلم بن ابراهيم مسلم بن ريم الايه الفراهيدي بصري قال حدثنا وهيب حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس اهو وهيب بيقول ايه طاووس وهيب يقول طاووس ها والمكي والمكي والمصري والايه طوس آآآ قال عن ابن طوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي حيقولي الحيق الفرائد فما بقي فلأولى آه فلأولى آه رجل ذكر أو يعني اللي عند البخاري فلأولى آه آه عصبة ذكر عصبة عصبة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 ها ابن طاوس يبقى ابن طاووس كام 4 عمرو بن شعيب يعني عمرو بن شعيب ابن ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب ده مين ها بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه اه عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب المدني ومن طريقه ومن طريقه حسين بن زكوان المعلم حسين بن زكوان المعلم قال برقم وخمسين حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عاد قال حدثنا حسين المعلم يبقى دي مين حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عمرو ابن شعيب قال حدثني طاوس عن ابن وابن عن ابن عمر وابن عباس عن ابن عمر وابن عباس وذكرها الترمذي في موضعين لذلك ذكرناها في الطريق مرة عند ابن عباس ومره عند مين عند ابن عمر لان الترمذي ذكرها في في موضعين وكلاهما من طريق بندار عن ابن ابي عدي عن حسين الايه المعلم عن عمرو بن شعيب قال حدثني طاوس عن ابن عمر وابن وابن عباس رضي الله عنهما يرفعان الحديث يعني الى الرسول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 اطيب ما اكل الرجل من كسب ايه? فكيف اذا كان كسب الرجل ثم اخده مرة تانية يبقى لم يرجع انما اخذ من كسب ايه? واضح اللي ايه? اصحه ما في الباب اصحه ما في الباب عمرو بن شعيب ها عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وايه? وابن عمر من طريق حسين الايه? المعلم. وانت عارف ان عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب انما وقع الخلف لو يعني صدق أن نقول سم خلف على عمر بن شعيب في الصحيفة فقط عمر بن شعيب عن ايه عن ابي عن ايه أما عمرو بن شعيب عن طاوس عمل بن شعيب عن سعيد بن المسيب عمرو بن شعيب عن عطاء هذا لم يقع فيه ايه خلاف إنما وقع الخلاف في عمر في الصحيفة عمر بن شعيب في ايه صحيفتي عن ابي عن ايه عن جده وكذلك رواية السقاط عنه زي حسين بن زكوان ايه حسين ابن زكوان الايه المعلم اثنين اثبت الناس في عمر بن شعيب بناء على من يطلب الثقة في من يروي عن عمر ابن ايه ابن شعيب اولهم ايوب ابن ابي تميمة ايوب مين ابن ابي تميمة وقد يصدق ذلك في قتادة الا اننا نخشى في شأن قتادة انه بينه وبين عمر جماعة من الضعفاء وقتادة ايه مدلز وقتادة ايه مدلز ثم بعد كده حسين ابن زكوان الايه ها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 نسلوها. هذا حبيب بن ابي ثابت حبيب ابن ابي ثابت عن مين ها عن طاوس. وحبيب من طريق مين العالم ها سفيان الايه الثوري سفيان الثوري عبد الملك بن ميسره عبد الملك بن ميسره ايضا عن طاوس. عبد الملك بن ميسره عن طاوس. برقم 3174 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميصر عبد الملك بن ميصر احد الثقاط الرفعاء على قلة ونضرة في حديثه عبد الملك بن ميصر احد الايه الكبراء احد الكبراء من مشايخ شعبة لكنه ايه مقل ايه مقل في الحديث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 قرابه ما بطن من قريش الا والنبي لهم إيه له, إيه؟ له إيه؟ قرابه قال الا ان تصل ما بيني وبينكم من الق من القرابه رد على الشيعة رد على الإيه على الشيعة رد على الشيعة. النبي ما كانش له بطن من قريش الا وكان له إيه له في قرابه يبقى القرابه اذا بتاعت النبي إيه واسعه واسعه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 طبعا اللي لهراه من طريق جرير احتقق تلي يعني الرواه من طريق جرير ابن عبد الحميد عن عطاء قال جرير ماله متأخر لكن اللي رواه من طريق سفيان ها ها عالى اللي رواه من طريق ايه سوفيان الترمذي رواه من طريق جرير الترمذي رواه من طريق ايه جرير جرير مراويش من طريق سفيان جرير قال حدثناه كتابته قال حدثناه جرير عن عطاء ابن السائب عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت من مثل الصلاة الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلمن الا بخير اللي عايز يصحح الخبر يبقى يروح يدور على رواية مين سفيان كما قلنا سفيان عند مين سفيان عند ابن جرير عند ابو القاسم الطبراني ابو القاسم الايه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 صاحب عبد الله ابن عمرو المصري ها زياد بن سيمين كوش المصري ليس له إلا حديث واحد اللي هي الفتنة التي تستنظف العرب قتلها في النار اللسان فيها أحد من الايه أحد من السيف زي الفتن اللي احنا فيها دي الفتن دي النهارده بتاعت النهارده كلها لسان كلها ايه كلها فتن بالايه باللسان بتستنظف العرب تستنظف دور على العرب هتلاقيهم فين كما قلنا استنظفتهم تلك الفتة استنظفتهم ايه او استنظفتهم تلك جعلتهم كان النطف النطف الايه النادرة. اين العرض? كأنك بتقول فين هم لو قلنا تستنطف يبقى كأنك بايه ها اين هم وتستنظف ايضا ايه ها تطهرهم تطهرهم فعل تطهيم. ما لهمش عمل صالحة. ها. مش كده قول ليه? ها. آه. كما قلنا حديثان عن مين? عن ابن سلاسة عن ابن عمر. حديثان عن ابي هريرة. حديثان عن عائشة. حديث عن جابر. ثم الحديث الاخير عن مين? آه. هذا تمام السلاسين. ثلاثه الاحاديث عن عبد الله ابن عمر. آه. سليمان بن طرخان التيم. عن طاوس. ان رجلا اتى النبي اتى ابن عمر. فقال نهى رسول الله عن نبي الجر فقال نعم قال طاوس والله إني سمعته منه يبقى طاوس سمعتوه من مين من ابن عمر ها. سليمان الثيمي عن طاوس أن رجلا أتى ابن عمر فقال أنهى عن نبيز الجر النبي نهى عن رجل قال نعم قال طاوس والله إني سمعته منه ومن طريق سليمان التني... التيمي يزيد بن هارون الواسط يزيد بن هارون الايه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 عن عمر بن شعيب عن طاوس عن عبد الله بن عمر وعبد الله ابن عباس بس برقم تاني بقى 1220 وكما قلنا حسين المعلم يروي عنه ها حسين المعلم يروي عنه ابن أبي عدي ومن طريقه محمد ابن بشر حديث الثالث لابن عمر برقم 2057 قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف يعني الأزرق قال حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاووس بيقال حسين بن زكوان وقد يقال يو... المعلم وقد يقال يعني قد يقال المعلم وقد يقال الايه المكتب المكتب ها المكتب, المكتب. المكتب. ليه مكتب, ليه مكتب؟ ها. لأنه بيعلم بالإيه؟ بالكتاب لأنه بيعلم زي ب... بيعلم في اللوح ها. فكان بيسموه المعلم والإيه والمكتب وهم حسينين حسين بن قيس وحسين بن إيه ابن زكوان وكلاهما إيه معلم ومكتب بس لفظ المكتب يطلق أكثر على حسين بن قيس حسين بن قيس الإيه المكتب وحسين بن زكوان يقول له إيه المعلم المعلم ها ها يبقى طريق تاني المين لا يحل، لا يحل. ما احنا قلنا الطريق الاولى ابن ابي عدي الطريق التانية يسحاق ابن يوسف ها الازرق يبقى دي ثلاثة احاديث لمين كما قلنا لابن عمر حديثان عن ابي هرايرة اخطأ في احدهما عبد الرزاق اخطأ في احدهما ايه عبد الرزاق قال برقم 1452 حدثنا يحيى بن موسى الوقيعي قال حدثنا عبد الرزاق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 من حلف فقال إن شاء الله لم يثبت مرفوعا لا دا كلام عبد الرزاق هذا اول حديثي ابي هرير حديث الثاني من طريق سفيان بن عيينة ابن ابي عمر العدني عن سفيان بن عيينة يبقى يقول الترمذي ايه حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابي هريرة قال يلقى عيسى حجته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 الاثنين دول كما قلنا ايه ها ها ها وجدت وجدت طاوصا بين ثقيلين السائلين منهم ليس ابن ابي سليم ها ها وعبد الكريم وعبد الكريم وعبد الكريم